وعلمتموا ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم فِي في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها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 وَلَقَدَجتُمونَ فُرَادَكَمَا خلَقُ نَاكُم أَوْ وَلَ مََةِ وَتََكْتُمُ مَا خَوَّنكُم وَرَ أَظهورِكُمْ وَم نَ الرَمَعكُم شُفَعَ أَكُم الذي نَزَعَمتُمُ أنن نَهُم